ويعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ وقالوا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولن قد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنين إلا خمسين عاما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 وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب واتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين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 قالوا نحن أعلم بما فيها لننجي أنه وأهله إلا كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطان سيئ بهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إن منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون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 السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين واتل ما أوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة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 هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولو أجل مسمّل جاءهم العذاب ولا يأتينهم بضتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لا محيط فت بالكافرين يوم يغشىهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذو قوم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة فأيا يفعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوي أنهم من الجنة غرفا تجري من تحت لنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع والعليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقادر له. إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّا نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً به بِهِ الْأَرْضَ بعد بَعْدِ مَوْتِهَا الله اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وإن الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لو كَانُوا يعلمون فَإِذَا ركموا في الْفُلْكِ دعوا الله مُخْلِصِينَ له الدِّينَ فَلَمَّا نجاهم مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يشركون لِيَكْفُرُوا بما آتيناهم وليتمتعوا فَسَوْفَ يعلمون أَوَلَمْ يروا أَنَّا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظل ممن افترى على الله كذبا أو كذب الحق لما جاء والذين جاهد فينا <تصفيق> لنهدي أنهم سبلنا وإن الله غلام المحسنين.